فَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 ذالك غضب الله يغضبه من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اتى من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم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 انهم ميت ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون